غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وعيد وجاء كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك ضياء فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله له آخر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 إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الحقة ما الحقة وما أدراك ما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 الصور نفخت واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيومئذ يوم إذى وقعت الواقع وشقة السماء فهي يومئذ إذى وهي والملك على أرجائها وجاها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 ني سلطانيا خذوه فقلوه ثم لجح صلوه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 وإن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب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 عن ثم ينشي كلا انها نظا نزعت للشواه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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيقمع كل أمرٍ منهم أيقمع كل أمرٍ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والغابين لقادرون على أن نبدل خيرا منهم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 إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالي وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارو وقد خلقكم أطوارا ألم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 وقالوا ولا تزيد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 ونزد الظالمين إلا تبارا